محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في أن المكلف إذا شك في بقاء الوقت كما لو أنه لم يصلي بعد وشك في أن الوقت باقين كي تصح منه الصلاة في الوقت أم لا فهل يجري استصحاب بقاء الوقت وبمقتضى هذا الاستصحاب تصح الصلاة منه ولا يجب قضاؤها وذكرنا أن الإشكال على جريان الاستصحاب أنه أصل مثبت فإن استصحاب بقاء الوقت إلى حين الصلاة لا يثبت أن الصلاة في الوقت إلا بالملازمة العقليه وهذا أصل مثبتون وقلنا إن هناك وجوها للإجابة عن هذا الإشكال مضى الكلام في وجهين الوجه الثالث ما ذكره السيد الصادر قدس يسره في بحث الاستصحاب من أنه يمكننا التوصل إلى أثر الاستصحاب بضم قاعدة الاشتغال فإن الأثار الذي نريد الوصول إليه بالاستصحاب هو التنجز فإذا شك المكلف هل أن النهار باقين فيتنجز عليه وجوب الصوم مثلا أم أن النهار انقضى فلا يتنجز عليه شيئون وهل أن النهار باقين فيتنجز عليه وجوب الصلاة اما أنه في فسحتين لأن النهار قد انقضى فالغرض والاثر الذي نريد التوصل إليه هو التنجز وهذا الأثار يمكن الوصول إليه بقاعدة الاشتغال والوجه في ذلك هو التفصيل بين صورتين إذ تارة يؤخذ الزمان في الواجب على نحو الصرف الوجود وتارة يؤخذ الزمان في الواجب على نحو مطلق الوجود فالصورة الأولى وهي أنه يجب على المكلف أن يأتي بصلاه الظهري والعصري في زمن بين الزوال والغروب فالزمان أخذ في الواجب على نحو صرف الوجود إذ المهم أن تكون الصلاة مع زمن بين هذين الحدين ففي هذه الصورة أيضا يوجد فرضان الفرض الأول أن يكون المكلف شاكا في الامتثال كما لو تنجز عليه وجوب صلاة الظهر وصار فعليا في حقه لكنه نام رجع من الدرس تعبان ونام و جلس في وقتين يشك في انقضاء الوقت وعدمه فحينئذ ليس شكه في الوجوب لان الوجوب تنجز عليه في رتبه سابقه وانما شكه في الامتثال Hey, لو أتى بصلاة الظهر فعلا هل تقع امتثالا للأمر بصلاة الظهر في الوقت أم لا وإلا فوجوب صلاة الظهر في الوقت تنجز عليه سابقا وإنما مورد شكه هل انني لو صليت الان كانت صلاتي امتثالا لذلك الوجوب ام لا وفي هذا الفارض لا نحتاج للاستصحاب لاثبات شيء كي يقال لنا ان جريان الاستصحاب اصل مثبت قال يكفينا قاعدة الاشتغال إذ المفروض أن الشك في بقاء الوقت شك في القدره أي هل أنني قادر على أن أوقع الصلاة في الوقت أم لست قادرا على ذلك لأن الوقت قد انقضى والشك في القدرة مجرا لقاعدة الاشتغال فإذا ابتلي الإنسان بميت مسلمين ولا يدري هل هو قادر على دفنه في الأرض لان الارض مثلا رخوه يمكن حفرها ام انه ليس قادرا لان الارض صلبه او لان البرف ينزل من السماء فلا يستطيع الدفن فاذا شك في قدرته وعدمها فإن المرتكز العقلائي لا يعذره بأن يقول بما أنني لا أدري أنني قادر أم لا فأترك دفن الميت فإن المرتكز العقلائي يقول عليك بالمبادرة والتصدي للامتثال إلى أن تحرز العاجز فبما ان الشك في القدره مجرا لقاعده الاشتغال فمقتضى ذلك في المقام شنو ان يتصدى للاتيان بصلاه الظهرين وان كان شاكا في بقاء الوقت الذي اوجب الشك في قدرته واما الفرض الثاني وهو أن يكون الشك في الوجوب الفعلي لا في الامتثال كما لو فرضنا أن العبد المسكين المستكين بلغ في وقت الشاك فقبل ذلك لم يكن بالغاً فلم تكن تجب عليه الصلاة وحينما بلغ المسكين شك في أن الوقت باقين فيكون وجوب الصلاة في حقه فعلياً ام ان الوقت قد انقضى وهو في راحه فهنا قد يقال بجريان البراءه اي ان المكلف بالنتيجه شك في فعليه التكليف والشك في فعليه التكليف مجرا للبراءه ولكن الصحيح <تصفيق> أن البراء محكومة بجريان الاستصحاب والسر في ذلك أن هناك قضية مجعولتان وهي أقم الصلاة إن كان نهار وهو لا يدري هل هناك نهار أم لا فيستصحب بقاء النهار وببركة الاستصحاب الموضوعي ألا وهو استصحاب بقاء النهاري يتنقح موضوع الوجوب فان النهار وان كان قيدا في الواجب إذ لا تصح الصلاه الا اذا وقعت في النهار الا ان قيد الواجب قيد للوجوب اذا كان قيدا غير اختياريين لما قرر في في الاصول في بحث الواجب المشروط من أن قيود الواجب على نوعين اختياري كالطهارة حيث يعتبر في صحة الصلاة الطهارة وقيد غير اختياري كالوقت حيث يعتبر في صحة صلاة الظهر أن تكون بعد الزوال فإن كان القيد المأخوذ في الواجب اختياريا فلا يكون قيدا في الوجوب لما؟ لأن القيد الاختياري يقع تحت الطلب إذ يصح للمولى أن يبعث المكلف نحو الصلاة والطهارة فالطهارة قيد تحت الأمر وليس فوق الأمر لأنها قيد يمكن البعث نحوه وأما إذا كان القيد يا مولانا غير اختيارين كالواق فلا يصح أن يقع تحت الطلب إذ لا يمكن البعث نحو الوقت فلما لم يمكن وقوعه تحت البعث والطلب فلا محاله صار فوق البعث أي صار في رتبة سابقة لل فكان المولى يقول ان دخل الوقت فصلي اذ لا يمكنه ان يقول اوجد الوقت وصلي فبما ان القيد غير الاختياري للواجب يرجع لكونه قيدا في الوجوب فمقتضى استصحاب بقاء النهار هو فعلية الوجوب بفعلية قيده ببركة الاستصحاب فإذا صار وجوب الظهري فعليا في حقه وهو ما زال شاك وصحيح أجر الاستصحاب لكنه ما زال شاكا في انه لو صلى مع هذا النهار المستصحب هل تصح صلاته ام لا فيكون شكه حينئذ شكا في الامتثال والشك في الامتثال مجرا لقاعدة الاشتغال فس فالنتيجة أن السيد الشهيد قدس سره يقول ما دام الأثر المطلوب من الاستصحاب هو تنجز المبادره بأن يبادر فإن هذا الأثر يمكن التوصل إليه بضم قاعدة الاشتغال وحينئذ لا نحتاج إلى أن نعالج إشكال أن, كون الاستصحاب، أن جريان الاستصحاب مثبتون أريد واحد جزاء الخير يفتح لنا النافذين أن حار المكان وهذه يا تطفى يا تنزل De beeldhouding is een beeldhouding. De beeldhouding is een ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره بل الآن كله في صرف الوجود بعد بعدنا شوي شوي علينا ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره في هذه الصورا وهي ما إذا كان الزمن مأخوذاً في الواجب على نحوي صرف الوجود أن الغرض <تصفيق> الذي كنا نريد الوصول إليه بالاستصحام ليس هو التنجوز وإنما الغرض هو الاجتزاء إذ ما لم يحرز المكلف أن صلاته في الوقت فمقتضى ذلك شنو؟ وجوب القضاء عليه فالغرض من جريان الاستصحاب إثبات أن الصلاة في الوقت إذ, ما لو إذ لو لم يثبت ذلك لكان مقتضى استصحاب عدم الامتثال هو شنو هو وجوب القضاء عليه والمفروض أن الاستصحاب لا يثبت ذلك فضم قاعدة الاشتغال غاية ما يفيد انه يتنجز عليه المبادره وبادر المكلف واتى بالصلاه طبقا بقاعدة الاشتغال اما ان هذه الصلاه وقعت في الوقت بحيث يجتزؤ بها فهذا مما لا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الوقت ولا بقاعدة الاشتغال والنتيجة أن إشكال الأعلام على أن استصحاب الوقت في قيود الواجب لا يجري لأنه أصل مثبتون حيث لا يثبتوا كون الصلاه في الوقت باق هذا الاشكال نعم سيدي <تصفيق> كان شيء يعني على آخر لحظة شو كان لو يعني ما عليه بحيث خاطر ما فات شيء خاطر فيجي عليه القضاء شلون فاته؟ قصدكم في أي صرف أي فرض؟ محنقسمنا الفرض إلى صورتين ص فرض قسمنا الصورة إلى فرضين فرض أنه تنجز عليه الوجوب من سابق ما عنده شك لما يشك شنو؟ في الامتثال أخر الصلاة إلى أن بقي مقدار من الوقت لا يدري أنه يكفي للصلاة أو ما يكفي. يعني شو تقوله؟ يفيد الاستصحاب. يفيد الاستصحاب هنا لحظة. يفيد الاستصحاب هنا. يفيد الاستصحاب؟ نعم. لا لا مولي إثبات التنجز هذا رجعنا مع السيد ليس الغرض من جريان الاستصحاب إثبات شنو تنجز. تنجز الغرض من استصحاب النهار إثبات أن هذه الصلاة جامعة لشروطها أن هذه الصلاة وقعت في الوقت فلا يجب قضاؤها يثبت الاستصحاب ذلك لو مثبت خط هذا إشكالنا نعم في الصورة ما الفوت. يعني لا الفوت يعني صلى بين الحدين قد فثبت ان الصلاه في الوقت في صلي بين ال... بين لا ما ليس المدار المدار في وجوب القضاء على الفوت, الفوت لحظة والمناط في صدق الفوتي وعدمه تحقق الامتثال وعدمه أنا أشك في تحقق الامتثال لأنني أشك في الوقت ال... ثبت موضوع آه هذا موضوع التكليف ثبت لأنه ثبت قيد الواجب بالتعبد ما ثبت ما زال مشكوكا ما هو الشر؟ طيب الفرض الفرض الاول الاول سبق عندنا هذا الاشكال نحن لا نكرر الاشكال هذا طيب <تصفيق> الصوره الثانيه ما إذا كان الزمن مأخوذا على نحو مطلق الوجود كما في الصوم حيث يجب عليه أن يوقع الصوم في تمام آنات الوقت فالزمن في الصوم أخذ على نحو مطلق الوجود لا نحو صرف الوجود إذ لا يكفي إيقاع صن في زمن من النهار بل في كل آنات النهار وهذه الصورة أيضا تنقسم إلى فرضين بحسب كلامه قدس سره الفرض الأول أن يقع الشك في بقاء النهار وعدمه محضا كما لو كان يعلم أن النهار هو عشر ساعات ازياد لكنه يشك هل انقضت أم لم تنقضي فالشك في البقاء محضا فهنا في مثل هذه الصورة قال لا نحتاج إلى أن نجري الاستصحاب لأن الشك في القدرة فإنه إذا شك في بقاء النهار وعدمه فهو يشك في أنه قادرون على الصوم النهاري أم ليس قادرين لأن النهار إن انقضى فهو غير قادر على الصوم النهاري وإن لم ينقضي فهو قادر عليه وقد ذكرنا أن الشك في القدرة مجرا لقاعدة الاشتغال الفرض الثاني أن يشك في النهار نفسه لا في بقائه كان لا يدري هل النهار عشر ساعات أم أحد عشر ساعات فإن كان النهار هو الأقل فقد انقضى جزمان وإن كان النهار هو الأكثر أي أحد عشر ساع فما زال باقيا فالشك في ساعة النهار وضيقه لا في بقائه ففي مثل هذا الفرض أفاد قدس سره بأنه هذا ايضا يتصور على نحوه هل أن المطلوب الصوم النهاري أو أن المطلوب الصوم في كل آن إن كان نهارا فإن كان المطلوب الصوم النهاري اي اخذ في الواجب شنو حيثيه الاتصاف بكون الصوم نهاريين فهو لا يدري لو اوقع الصوم الان هل سيقع مليء نهاريين ام لا فهذا ايضا من موارد الشك في القدره فيجب عليه المبادرة للصوم النهاري إلى أن يحرز العجز عن ذلك وأما إذا كان المطلوب الصوم في كل آن يكون نهارين فيمكن إثبات هذا المركب بالاستصحاب حيث ان أحد جزئي المركب الصوم في كل آن محرز بالوجدان كون ذلك الآن نهارا باستصحاب بقاءل النهار ومقتضى ذلك صحته شنو صحته صومه نقرأ عباره في هذه النقطة الأخيرة، لأن عبارة مشكلة في هذه النقطة. هذا هذا؟ إخوان المسلمين يقول صفحة. مائتين وخمسة وسبعين يقول توضيح ذلك أنه لو أريد استصحاب الصوم النهاري فتارة يراد به إثبات أن الصوم في هذا الآن لو وقع كان نهاريان وأخرى يراد به إثبات أن صومه النهار باق ولم ينقطع لا لا مو هذا لا لا لا لا, لا اشتباه مني لا لي صفحة 279 ذلك كان الاشكال الاصلي لا مو الجواب صفحه مائتين وسبعين يقول ان استصحاب بقاء النهار ينقح موضوع وجوب الصوم لان النهار اذا اخذ قيدا في الواجب على نحو مطلق الوجود كان معنى ذلك شنو اشتراط وجوب صومي كل آن بكونه نهارا فكانه قال انما يجب عليك صوم كل آن اذا كان نهارا زين فباستصحابي نهاريه الزمن المشكوك يعني استصحاب بقائه بعد فباستصحاب نهاريه الزمن المشكوك تنقح موضوع وجوب صومه لانه وجب علي صوم كل ان اذا كان شنو نهارا فانا اثبت ان هذا الان نهار بشنو بالاستصحاب فيجب علي صومه واما اذا اخذ اضافه الصوم الى نهاريت ذلك الان بنحو التقييد بأن قال شنو يجب عليك الصوم النهاري لانه يجب عليك صوم كل آن إذا كان نهارا لا يجب عليك الصوم النهاري بنحو التقييد بأن كان الواجب صوم ذلك الآن بما هو نهار يعني صوم الآن النهاري كان من موارد الشك في القدران ما يدري أنه لو أوقع الصوم صير صوم نهاري أم لا كان من موارد الشك في القدره على الامتثال الذي هو مجرى للاشتغال فيكون الاستصحاب يعني استصحاب بقاء النهار منقحا لموضوع قاعدة الاشتغال كما تقدم في الصورة السابقة هل هذا الكلام تام أم لا دققوا فيه دقة هل هذا الكلام تام أم لا هل يتعارض مع كلماته السابقة أم لا يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله والحمد لله نعم هذا الجزء السادس صفحة مئتين